114. والنجم إذا هوى 115. ما ضل صاحبكم وما غوى 116. وما ينطق عن الهوى 117. إنه إلا وحي يوحى 118. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى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 111. أفتمارونه على ما يرى 112. ولقد رآه نزلة أخرى 113. عند سدرة المنتهى 114. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتم الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ومات هو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى 112. فلله الآخرة والأولى 113. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى